الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لكتاب التعالم درسي كثيرا كش تنا قاعدة عندما المبحث الرابع مبحث السيام تيبو ها السيام مبريديبو له مبحثي سيم في الزجر عن حمل الشواد و تيتر غثاثه الرخص يعني تشيبو براكان بكردي طالب علم نابش وين تشيب كبت وشوين راو بوشوني لاوازو رخصتي ناشرعي شرعي كبت بلقوا شين بالغب كويت ودائما هولد لسر اجماعي علماء بروات ولا مسليه تشداكه بالغي غونو اشكرا نبو واجماع نبو قولي جمهور اقرب تلو اسلم تري لقولي تاك شخصك اگر بالغن اما كبلغهبو او بلغاي تشيبي اويان باسن تري اگر يكسيجبت درس أمر ما نبراه كانم بريثيلا في التوقي توقيعني يعني من الغالط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم خوفاريزي طالب علم بطائبات أو كسيك خريش علم أو كسيك خريش دعوة بانقوازية بتعبيتي، ومسلمانان إيش بقشتي، في لا نقل كردني بهلا، نقل كردني بهلا، كبهلا قسيق نقل كي لكسيكوا، بهلا بلاي بود نقل كرابي بلين ولا مذهب إمام شافعي واجع، اشتكاش أكيد نبت. أصلاً أو فتاويك دل المذهب الإمام الشافعي واني، بس واسعة وبلاغة وكاكة والمذهب الإمام الشافعي، توش هرب به هلا يو النقل كيت، الإمام أبو حنيفة توش هلا يو ابن تيمية وادله توش به هلا يو النقل كيت، الألباني وادله توش به هلا يو النقل يا فلان ما مستهوى فرمتوش هلا يك ونقل كيت، نابد به وريابيت، في وجه بكات. کاته کا قسیک د دريته پال عالمیک د دې ته پال زاناییک د دريته پال ماموستاییک به تایبتی ک قسکا با سکا باسی چی خطیرو قرز بیت پیویشته اګا دربی تاکید کی تو آی الرحاسته امقسيه فلانا زانای افلانا ماموستای کردو یتی او تو یتی لکتابکی خو ادا هاتوا تاکید کو براکم او جام قسيه نقل کلوک سوا بو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 حوالیک ابو خویبست یک تا د گاته اوسر د بیتا بو خویب بشیواز یک بو تا وک د منو تو زور به جاواد د جردری تا بو انسان پیشت تتبوت کا کسانک یا زور گرینجی نادن با بو استنوی حوالو دنگوباس چونه بو شوی به دقت نقلیناکہ بو خوشی تو زیک شتی بو زیادت دکا یا بو خو تفسیری دکا ب جويري خو دي جراته وا تحليلي دکا يا اصلا اخوانات سي خو شتي بو زیادت دکا فنه بخوا جابو ابركان انسان په يشت لو مساله ي ان تصيب قوما ب فتصبحوا فتصبح على ما فعلتم نادمين دنا انسان فشمنده به تو دو اي گناه بردويت قصه يک بدي فال زانایک فال عالمک واجنبت دعيبنا هبارد بيت روجي قيامت محاسبة داخل لسر اوه فلاناق سياد دائقال فلانا زانا يبلغوا وذكرتوا واجنبوا اوه محاسبة داخل روجي قيامت داخل لسر وفي غنبار اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي كفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس دروبه انسان كهي دروانا كان روجانا بس ام بس كارش بيستي اكثر بي شتي يجب ان بس هناك امر اخر يقول لك ان الله يجب ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان الله يكون هناك امر اخر يكون على امر اخر يكون هناك امر اخر يكون هناك امر اخر يكون هناك امر اخر فيها هناك إنسان خيانة كار لا يخلق بأمين دار دادنديه وأمين دار لا يخلق بخائن دادنديه ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق إنسان دروزن لا يخلق ورّازجوي ورّازجوي لا يخلق بدروزن حساب دكتي فنا بخوا ويتكلموا فيها الرواي بضة كي تيدادمس فيها وقصدك لنا وكمل قادا إنسان الرواي الرجل التافه كسانك لخلق ده بنبدم سبيو قسكار ككسي جتافها چون كردواري خومنده دله كسي شي هيچو فوچ هيج نخاوني علم نخاوني تقوايه نخاوني ديانة و امانته او كات داي كاوا به بيت اناطقي الرسمي ده بخالي حالي ملت چيبت چيب سر بيت, بيت. بو دائما لهوال تأکید کات هوا. هرستی یک بیستی سر نیلی توا. فلان کس واید ولادالان فلان کس فلان زنای واید. چه برا برای کنم؟ کبیتو درو کردن بدم انسانی که اعتیادیه و توانی که گوره بیه. ای بدم عالم کوزانای کوا زور گوره تر. پناه بخوای کار وارد فرمه باید افرم کمال یکشته دبی آقای لی به ای او کسی کتو طلب علم دکتی. اي اوكسي كتو خريجي خزمت كردين ديني خوايت وبانقوازي بو ديني خواده كيت يجيك التوقي من الغلط على الأئمة خود ببار رزالة حالة كردين لا نقل كردين لا مكان شتيك ندري تفعل مكان زانايان ما مستايا في أقوالهم ومذاهبهم لخصان كان يا له مذهب ياندا, مذهبي ياندا او أو مذهب فلان عالمي أو مذهب أيجنبي جا ما يزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص هل وكونش عند فرمنا لدرس رابردو لما بحثي رابردو زجر ما انكرت نهي ما ان لواكرد داندرا بخراب داندراك دا إنسان فتوى بشتي شاذو بفا برخصتي بشرعين ده بهمان شي قسي قسيهلا كقول زانايان نبيت بهلاد رابت بال زانايان او شتان نقل نكرت لعدم صحة النقل چونك لوانيا او نقل ايك نقل كراوة صحيح نبيت او انقلاب الفهم يعني او كسيك كوا و امقصي جويل بوا بهلالي حالي بوا زاناك ما بسي او نبوا خلالك لتشيدا بواه لاتي جيشتني کي او دابوا او کسيك جويل اقسكه وبغلض لوزانها يا حاليبوا مبس دي زاناكه او نبوا كتابيكه هتو بجويري فهمي خوي تيجيشتني خوي سي زاناكي تفسير كردوا كما بس دي زاناكه او نبوا اودو هوکر هوکر يکم چی بوا عدم صحه النقل يا نقل كلا اصل دا غلط بوا يا شو الفهم چی حالتها قيشتن أوسوء المقصد سيامسد كنين یانچی يعني شي ما بس تخراف هنديكا سيخوى بنابخواي غوره بخوى نيتي خرافه بخصي زاناين هل ده جيرتوا بخصي زاناين هل ده جيرتوا هر زاناية كبادلين بيت اوه ده چخصا كان هل ده جيرتوا وشده كادبو ولا ناو خلق دا بخراب وصف يامبكات بنابخواي غور ولا تحقيق جداك د دا قريت وا فلان زنا اي اوي وتوا نخير او درويه بهتانا او زنايا او سنين كردو ابجا كوملشتي وباس كردين بركانم كسيريكين هلدن ولا فري صوت رقم سي سيركان بركانم ذا فرمي واشتهر في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى القول بالتلفظ بالنيه للصلوات ومشهور قال مذهب الامام الشافعي سنة دواءة كيف تكريت؟ لما ذهب إمام شافعيدة تلفظ بكري تكريت؟ بنيت وأتاب لي نيات ما ده كم نيجي عشات شوار كعات لدواء او إمامة او جاء بلي الله اكبر او نيت هنا انا بدم ده لن سنة لما ذهب إمام شافعيدة ده نيات بدم بيني نكتنها بدل تفرمي وهذا غلط عليه في فهم قوله أو غلطه غلطه نجبل ولا قصي إمام شافعي غلطة رحمتي غلط رحمة به غلط لقول إمام شافعي حاليب كفرميتي الصلاة ليست كغيرها شافعي رحمة إخوائي فرميتي عبادة كاني فلا تدخل إلا بذكر فلا تدخل إلا بذكر نواجه وكو زكاة دنية بو نمونا نواجه إلا بذكر داتي تنابيه ذكركك تي براكانم الله أكبر بو ذكركك تي الله أكبر بو ذكركت وداتي تنابيه نواجه كفي أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام مفتاحها مفتاح نواجه تيكليلين واجتيا التكبير وتي تحليلها بتيجل نواجه تي تدر التسليم السلام عليكم اذكى امام شافعي فرموي شونا نا ونوج فرمويت ذكر او انوان زاني وذكرتي ذكر نيات اوالقسي امام شافعي حالبونا بو اي وتو انا ففهما منه اتباع مذهبه التلفظ بالنيه كما بس ابي اشتيا ذكر بك ذكر بك برحرام كوتعوا غلط حالبون لشي لقسي امام تجيء يستنكر مذهبي ممشافعي أوانية. بويا كبوتر يا مذهبي شافعي بريطيا لا نية هنا عن بونوير. ده بيبلاين يا مذهبي شافعي أم مذهبي شافعين يا ما يا لا شو نکش ونی نیت دنبید. بونمون نکلیشت غلط بی آقایان لقان بی تو بون ویج عشاء هات وید. بدمن لیت حالا به حالا دعبتی بلی نیت ما دکم نویج نیاره. الله اكبر. تو برداوم نویج عشاء کرد. و تد نویج نیاره. بله من نویج عشاء کرد. نیت کی دلت عشاء؟ خواهی کرد عشاء بو حساب دکاش که تو لمال و هاتی بون ویج عشاء هات وید. بونی ورونه و بدم تلفظ كردن و تني بيدعاء اصل اساسيه ني په غمبري خو اساس اسلام ني و توا بو افيوسج ناخه خو به همن شي ورز بو روزو گرتن نيته مواباني بروجو دبه نيته چ خو خوای گورا نازانه تو بهاني بروجو دبي حرکوتي الله اکبرت توا دمي خو Only for this all, it precisely gives us our Dortm points All this all, God is to gesture instructions only He says for them, Holy ab Damn When the Lord were inter villacy, he believed as a sad revelation Once we get this revelation When it's Ramadan said it, its God is to告 ese super na god are your равно and wonderful Actually if that's we tell them give نه هیچ پیوندی که بچی آوانیه، هیچ پیوندی با صیام آوانیه. که وقت آنیت ل دل داره، چبوان چبو زکات چبو حج به، چبو هر عبادتی که تربت. اما حالا یک کدرآواتپال مذهبی امام شافعی بر راز بی تو. دومیان دار فرمی نسبت راواتپال ایمان بخاری رحمتی خالی به کدیاره امام شافعی ایمان بخاری و لفظی بالقرآن مخلوق. كذا فرمي وش خاليا رقم تشوار كات تحقيق ذا أبدا إمام بخاري رحمة إخوائي اللي وين فرموا خالي رقم هاشت سيركن ومن الغلط الذي تتابع عليه الأكابر نسبة القول بفناء النار إلى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فرميزور الزور العلماء قورش بداخوا أودد نفال ابن القيم كقواي ابن القيم وتويت أقري دوزخ دواي ماويك طوى نامنة وكو تايدة وأهل جهنم هم يمفع ذبيته وهي ت نامنة وجنم نامنت. ابن القيم شتى وين ودفه أصلا أساسينه. أصلا ابن القيم شتى وين ودفه. بهشت هردمينات وجنم هرد بهشت خلود فلا موت وأهل جهنم لا عقده هذا منه وخلود فلا موت هتاه هتا من منه ابن, بال ابن القيم أو درا ابن القيم خالد رقم ده كان ومنه الغالط على شيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه رحمه الله من ان الجهاد انما شرع للدفاع لا للقتال على كلمه الاسلام تفرمدي سانتشي لو هالله نكد راو تفار شيخ الاسلام تيميه كغوايه و تيتي جهاد تنهابو دفاع كردنا للاسلام جهاد بو تينيا بو قتال نيا تنها دفاع بو جهادي طلب كأوش ثاني كبو تشكراو بو الاسلام تيميا كراو كسيري مجموع بكريت او نسراوانك كشيخ الاسلام نوسييتي بنكو واقعي حياتي شيخ الاسلام تيميا او هم جهادي كشيخ الاسلام تيميا كدويت رحمتي خويا غوري ولا شان دان لا دا مجموع دا تقرير تقريري او مساله دكا كدفر دو جور جهاد هي جهادي طلبو جهادي دفع وها جهاد با جهاد با نفس وارواح جهاد بمال وجهاد بلسان وبعلم كحديث كيف عمر اخو باز عليه الصلاه والسلام جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وألسنتكم دي ام بهتان الدراوه تاع الشيخ الاسلام تيم رحمه الله رقم 11 و ومن اشنع الاغاليق في اعقاب الاكاذيب يجيستر له حلاني كلا بلكو بهتانك ان خصوم شيخ الاسلام ان رحمه الله قالوا عليه ما لم يقله دجمنان ابن تيميه رحمه اخوالي به شخصيه شامبو شيخ الاسلام هالبست اوايان بو تو وكاغوايا ابن تيميه وتيتي منع زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم تيتي نابه كزياره قبر في غمبركه عليه الصلاه سبحان الله ابن تيميه وتيتي كز نابه سرداني قبر في غمبركه ممنوع او حرام او بدعيه استغفر الله والله اشتي وينه وتوا بلكو شيخ لسالم تيمي رحمتي اخويا غوري لي به كتابي چي نسيوا فرق لبيني زياره شرعي وزياره غير شرعي دو دفر ميدو جور سرداني قبر هي سرداني چيان شرعيه سرداني چيشان ناشرعيه سردانه شرعيه كا اويا كتوه چويته قبر دبي بوش ويبتئد كفي عمرى عليه الصلاة والسلام فيلكلدن سنتي أنا ببتئد في عمر عليه الصلاة والسلام فيلكلدن كتؤينا سر القبر بوأبتئد كمردن من بيت أوبير وأبتئد دعاب كن بو مردوكان السلام عليكم دار قوم المؤمنين سلام إخواي جبرتان لبي أي إيمان داران أنتم مسابقون إيه ولا في شيء مروجتن وإم شاء الله بكم لاحقون إمر إن شاء الله بإي ودجينو دواي أي ودين غفر الله لنا ولكم اجمعين اخوال ايه مشول ايه الله لنا ولكم العافية داودك الخواي جورا ايه مشويه وش عفوكه اوا تو دچي دعابو مردودكاي وكو بيغمر فيري كردون عليه ايسا سلام او بريتي لا زيارتي چي زيارتي چي شرعي او اي شيخ الاسلام باسي كردوا ادي زيارتي ناشرعي چيا زيارتي ناشرعي او اي كتو چيتا سر قبر داوال مردوكب كي فلاني كوري فلان منهاتم دعوات لدكم بوم لخوای گورپ پاری تا و او ته من حیوانم هیناوه طوافی بدوره دابکی برد بیني تو نازانم بچېله کوي وني تو دی بشکوبزانم بختکم دیګری یا نایګری او درو دلسه خولي سر قبره کې بیني تو هليګری تو نازانم اوا نه هاي چی هموي بدعا او خرافيات او شرکياته او يد فرميله ديني اسلام داني اوا زيارتي چې به شرعيه سرداني قبر بو او ايته دعا بو مردوب کوي نه داواله مردوب کوي سرداني قبر او مردنت به توايات سر دانی قبر بو آوانیه کتاب چی تو ز خالوگلی سر قبر کبینی تو به بیت شفا و به بیت تبرکو متفرقو برکت باتو با شفاين خوش یکاند با اشتهان اصلی نیا برای کنم چه ابن تیمی آواي باس و رحمتی خواهی جوری لبه آوا اوکسانی کا بر جواندی دنیای لودای لسر قبر کان دس که بات القرآن فروشيب كانوا إيش عن الأودايا؟ أود كوتنا بوهتان كردن بو ابن تيمية رحمة الله عليه بكاك ودله هركس السرداني قبر في عبدي خوابك عليه الصلاة والسلام أو كافر دبأ او دلا درزني السرداني قبر في عبدي خوابك نخير وين؟ فرموا دله قبر في عبدي له سلام كله في عبدي عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام بو بل, بل يا رسول الله هاتوم أو تعريز من سوى وكوئي كلمة مستعنى ملايين سلماني دل على ولا شوي نسق قبر كيف يوم ريح وصل معريز ما نتقدم كرد عريز يتقديم كرد شاعر سلماني في ويستي بتوية فنابخ واي جورا لو جهالته عريز يتقديم كرد وبو في يوم ريح وعلي صل الله عليه وسلم تيجي ايش تبرأكم؟ أي وجهالته برأء أو جهالته تيجي ايش تي؟ أما إسلامة نية والله عقل نية علم نية دين نية في يوم ريح وعلي صل الله عليه وسلم بویا كاتيكا فيغم كاشيخ الاسلام تيمي رحمه اخو ايلي به فيري كردوين لكتابكاني دا چون اي قبر بكين بو شويك لحديث دهاتو اواني كشخص پرستن بهتان ين بو شيخ الاسلام تيمي ك رحمه اخو ايلي دجي پیغمبر علي عليه السلام او پیغمبري خوژناوي علي عليه السلام غيري اوش كه تماشا دكين چن بهتاني يان بون منك حديث كيف في عمر خواب الزكاة عليه الصلاة والسلام في عمر خوي فرميتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحال واتنسى ناب السفر كإلا أبو سيمز جود نبي إلا بسي مزجود ناب إلا أبو سيمز جود نبي خذي مزجوتك. كاتناب البرخاتي قبرك ليروى بوخذي قبرك بروي بوشينك. وقوق قبرستان بروي سرداني قبرستان بروي أو السنة. أما حتى حاجي كذا شيء بوحج لما كاود كذا شيء بو مدينة بو شيء شدي رحل ذاك سفر كذا كابوم في عمره خالد صلى الله عليه وسلم لود زيارة قبر في عمر ذاك عليه صلى أو جاء قبر بقيع صحابة أو أناهم من السنة برأكناه بلا عمل قال وأصدأهم أو بهتانا بو ابن تيمية كرا رحمة إخواني له دوان زهام برجا تماشى ذاكين بوهتان بوتيكرا ومن الأراجيف الموصولة اراجيف يعني او خبر درويانيك كره الموصوله بحبل المبتدعه في القديم يعني او خبر درويانيك دي سان لحبل چيدا بستراوتو چيدي هينتو بلاويد المبتدعه في القديم والحديث الكذب الصراح على الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلى دعوته بانها مؤسسه على بغض النبي والمنع من الصلاه والسلام عليه دلن دعوکی محمدی کری عبد الوهاب لسرجی با ابو لسرق لیبونا ولا فی غمر علیه الصلاه والسلام ولا سر منع کردینی صلاه والسلام لسفی غمر الصلاه والسلام حتى هندی چان اوا یعنی ک بلاوید کنا ولنا خلق دا ک تویت ممنوع هر کس صلاه غمر بدا علی الصلاه والسلام سبحان الله یعنی عجيب انسان بهتان کاد بوخشی چاک دا زانیک بهتان ادی کاد چاک بخوا چوند زانې ناوي خو چونه او ده زانې كه محمدي كور عبد الوهاب اقسي او نكردوا اقسي او نكردوا اوي كه محمدي كور عبد الوهاب رحمتي خالي بي وتويتي چيا وتويتي او بانگه كبيلال داويتي لپيش دمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ب باندركي ايما اوبل نه هيچ لزيادت نه هيچ لکم کا كه پیغمبري خو اساسم لمزګو دانشتبو بلال ب بلالي فرمو بانګه أي بلال با الله اکبر دسفیه کو بلا اله إلا الله و تایف بینا بانگ کد محمدی کری عبد الوهاب رحمتی خالی بفرموی با بانگ درکان ایمش آوا بانگ دن لپی شوا کوملگ حیرانی لگو الله نوکو تماشا دکن کوملگ قصیده و نشید نا زانم لبانج بتایبتی كجاران بیانیان ک جارن حیران و گورانیان لپیژ دگود لدواء يجذزنك بألف صلاة وسلام أو جاه هدية الفاتحة ونذش أو همشتنه هتشي لجالينيا كاك زيادة في غمر نيكر دوا بقى لجاليني بكاك وبأوري بصلاة وسلام نيل السر في عمر صل وسلم بأوري بصلاة وعذان نيل السر في عمر صل وسلم برا بوخدر وغش دكي بوختوشي بوهتان دكي أو موضوع عليك جوازة بوتكلي دكي أي بأوري بصلاة وعذان نيل السر في عمر صل وسلم ياندل او موضوع على أي وتی باورم بصلوات دانية لسر في عن بع صلّى صلّى يان فرمي أو في عن بري عليه صلّى صلّى كفيري ديني إسلامتيك الدين أو ببلايلي نو الدواي بانك صلوات من السرلي ابدأ لخوانات آوا بو هم خوش ولكن اصبحت سلام سلام بس سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يا, يا سلام بخوا جاري سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام هنا سلام سلام سلام دله ناب فاتحه بخوندره بمنيوت شردي بمنكست وتمام وصلنا من باور يا يعني يعني دلمله تعزيده في عمري خاصه فاتحين اخوندو رحمتي او اخواد لي او دشت شلون چواشكاري او اخو كذاكي اي خلشي خوتيناك او موضوعه زور قرسه تعتيدك يعني في قرانك هنا بشاني خلشي دا تداو او الله بنا بفاتحه بخوندره او تيك كم سوره قرانا او چواشكاري برا كانه تماشا کن بور سرنج خلق راجش عاطی فای خلق بور او خالکا لسر او بدع او خرافته اوان بمینه توه او مجدو او هایکلو بناه جوری درونی خویان کفیجانه نرو خد لیال نرو خد ناچار دبی دفاعی لب ب بدرو ب بهرچی ب ایلا دبی دفاعی لب کنو بور بمین نوا بلام انسان تو بکه که غلطی کرد به غلطم کردو تو ب د جرای رأسك كاتشيا إنسان او كاتش أكترا خالي تترى بلا كان تماشادا كان خالي سيانزهم سير سيركن ومن أقبحه الغلط على السلف في باب توحيد الأسماء والصفات فقال مذهب السلف التفويض كاس دلن كاك مذهبي سلف أو التفويض مسألة أسماء وصفات هارتو بلا نازانم كاك يعني التفويض يعني بلا نازانم يعني أسماء وصفات بلا نازانم ما ناكينه زانم خو ابو خيد زاني يعني شي او مذهبي صحابه ابو او بوتهان ابو صحابه ذكر يعني صحابه جاهلبون نان زاني وام قرانه فيوزه يعني شي امجديسان دانपाली مذهبي كي جهالهه بو صحابه كصحابه زور لو دوربون امرج برا كانم ديسان كبوتهانك مذهبي كي فو تشلو درويند دريتال اهل السنه ديسان زاناني اهل السنه دعاتهم مصان اهل السنه ولا اوانا با لإيمان دا مرجعن باور واك عمل لإيمان نية آية أهلي سنة باور ينوى عمل لإيمان نية خوين شاك دزانا سوين بخوا كتديان جار صدان جار وتومانا الإيمان قول وعمل إيمان قولي شاو عملي شا ایمان تنها قصیه ایمان عملو کرد ورشه. هر کسی که ولی ایمان تنها قصیه ببی عمل عمل لایمان نیه، او کس مرجی ایه. کتیه لقل آورد ات شاگ دزانن، لکتاب دانوسی معنا، لقصه دا کردو معنا، زانایان من اواین باس کردو تقریلیان کردو. کتیه ببی شر معنا دین سر زیان قصه دا کن، اوان مرجین، اوچیان تکفیری کان، اوان مرجین اوچیان تکفیری کان اوان فكرة إرجاب الله وكنوى باوري أنوايك إيمان تنها قول وعمل نية لا أخوانا ترسي أو بحتانا قورب أهل السنة أو درويدا دنفال أهل السنة ولا باوري أنوايك إيمان تنها قول وعمل لقلنية يا الله أمانا عميلا بكري جراوي جولك وإسرائيلا أمانا خزمت با كفركا خزمت با علمانية إخوة وإنسان يعني إخوانا ترسي هرق صفره زور سيلي براستي حسابه أولاك كروجي قيامت هردشان ده صيام وصلاة وزكاة زور به نواجه وروجه وزكاة دانته به والله سوين بخوة روجي قيامت دهندري راد جيري يكد سيكت بكسيكو تبت بو بهركس كردبت غيبتي هركس كردبت سوين بخوة بيغمبري أخوة علي صصم دفرمي فيؤتى، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، وهذا ويأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته تطرح من سيئات هذا عليه ومن سيئات هذا عليه، ثم يلقى في النار. أو جفر إدريتنا وأجري جنّم. كهيت أو كسد السيئات حسنات لأورد قريب. أبو ترى حسناتي لأورد بو دروید دعوت به فلان کس، بهتانی بوه فلان کس کرد وا؟ حالا خویه وا؟ یعنی هندی کس لخوان آترسی برای کم، لخویه وا فلان کس وایا فلان عالم وایا آمانواینا برای انسان دنبال اخوان ترسید؟ آو موضوع خطره تو هرچی کدود ببلجابیلا قیناکا، بلجاباتکا کتاب بینه بلای لفلان کتاب بدآ فلان کس واید لفلان شریت داد فلان کس واید قیناکا، اما بهتان کردند بوه خالک؟ حرز آوى بهواين نفس اعتيادي تو لو خواي نترسي والله أمانة خدمة بكفرك أنا مانة كيawi كفرن كيawi علمانية أما أنا آوان أمقصي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عا إشارة خوي فرد قاري لبي بيجل خزان كاني في غمر خوي فرموا عليه صلاة وسلام فرمواي كرتاب في غمر عليه صلاة وسلام فرمواي لقد قلت كلمة فمي اي عائشه سيكتكر اقرلق الاوي بحري تكلكي تكلي دكات شلوي دكات هر همي بس ونده كرت بالايه ديتو اهلي السنه همو اتهام كي بيوي اوانا خدمت بكفر اكن هر اوا باثاني في دعاء نجات الدبي لقياهمه بلا تو اسانم قصيه داوادك إن الأخوائي رب العالمين أنت والله اللي يبستين إلا دنيا لا بيشقيامات وامزانا آسان بأوقسانا با بو أو أنا روا نكن او حل بو بلاشته مشكلة جنية بلا مشكلة علمي با با يكتر راس كينوو وراء رخنايك علمي لمن بقلب با من رخنات اللي دا بوما نهي او بكين قيناك با اما بهتان بو يكتر كردن او جريمتي شي فنا فنابخوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما فنا بخواي غورا او كسانا وإثما مبينة او كسانيك ازيتي ايمان داران دادا ببی اویک تاوان یان کری ببی اویک اوصفت یان تی دابه او تاوان چی گوراو بوتا نی چی گورای انکردوا دا وکارم لخوای پروردگار ہدایت ی من بدا اخیر من خیر کا و مختور من بکا ولدی نی کی حالی من بکا والحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم